بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه وردت للقرآن ترفيلا إنا سنلقي عليك قونا ق إِ لَا شعةَّْه أَشَفُ وَقأَهُ وَعَاقُ وَم قلَ إِ لك فهَا يَسَبح قلا وَذكُرس مَ رَبِّكَ وَتَبَثًا إلَيه تَتلَ رَبّ مشق وَالمَغلِ بِلا إى م إلا صَدَّقُوا بِهِ وَكَرَّمُوا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْذُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهْلِكُهُمْ قَنِينَةٌ إِنَّ لَدَيْنَا جَنَّاتٍ كَانَتْ جَهَنَّمَ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تُرْجُصُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَالسَّفِينِ الْمَهِيلَةِ إِنَّمَا إليكم رسولا شاهدا عليكم سمعا ارسلنا اليك جعفرنا رسولا فأصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان نَوَاعِدُهُم مَّغْلَا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ونصفا وسلسا وطائفة من الذين معا والله يقدر الليل والنهار ألم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيتر من القرآن ألم أن سيكون منكم مَا رَضُوا وَآخَرُونَ يَطْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْسُطُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرَؤُوا مَا وَأَطْعِمِ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ الله ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ واستغفر الله إن الله غفور رحيم